إن الذين تغلوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فَوَنُبِعَ بِعَظْمٍ كَسَبُوا إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا الله غفور حليم <تصفيق>